ذكره في التطوع ان الآكد هو ثلاث كسور. وسبب الآكدية الأهتمام عليها والاهتمام بها وقع الكسور ونحرم أنه وقع كسور الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم وروى ذلك عادا بالكهفية من الصحابة فروىوا قصة صلاته الكشوف ولكن اختلفوا فمن المروا ركوعين في كل ركعه ومن المروا ثلاث ركوعات ومن المروا أربع ومنهم من روى خمسه وذهب بعض العلماء إلى تخطئه من روى ما زاد على ركوعين وانه لم يركع الا ركوعين في كل ركعه يذهب الى ذلك شيخ الاسلام بن تيميه ويخطئ رواء الروايات التي فيها الزيادة ولو كانت في الصحيح في صحيح مسلم ورسولنا ويجمع آخرون بين الروايات بإمكان التعدد ليس مستحيلا أنه تعدد الكسوه في عهده صلى الله عليه وسلم لمدة عشر سنين بالمدينه يمكن أنه وقع مرتين أو مرارا وهكذا ايضا ما نقل نقلا ثابتا كسوف القمر ولكن يمكن انه وقع وصلاه ونقل ولم يخصص انه كسوف القمر وذلك لكثره ما هذه الاحاديث التي فيها الزياده على ركوعين ووثقتهم وعدالتهم والتحضج عن تجريحهم أو الطعن فيهم أو تخطئتهم لعقبول روايتهم في مجالات أخرى وهي هذه الأخرى إذاً الثواب انه أن قال في الجمع بين الضمايات لتعدد الوقوع أن ذلك وقع منها مرارا وحصل أنه لما وقع, وقع هذا الكسور فهزع فزع شديدا وذهب يجرد رجاءه وفزع إلى الصلاة واهتم بها وصلى على هذه الأيئة قبل ان يدخل فيها امرا مناديا هنا دافع على الصوت الصلاه جامعه وان قضى الصلاه خطبهم واخبرهم باهميتها وامرهم اذا راوها ان يفزعوا الى الصلاه وهذه هذا الفعل وهذه الارشادات تدل على الاكليه تدل على أنها مؤكدة وأنها أهم واكد السنن ولم يقولوا بوجوبها وذلك بحصر الوجوب في الفرائض ما زاد على الفرائض فإنه سنة لكن تكون هذه من السنن هل مؤكدة؟ وبكل حال فإن ذليل أعكديتها اهتمامه صلى الله عليه وسلم بشعلها ودفاعه لها وأمره بطاله فإذا رأيت ذلك فافزعوا إلى الصلاة ثم ذكر أن السنة هي الصلاة بلا خطبة واستددنا على أن الخطبة ليست واجبة بالأمر أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة بقوله فاشدعوا إلى الصلاة ولم يأمروا خطبة لم يقل وإذا صليتم فليتقدم أحدكم وليخطم لن يقل ذلك <تصفيق> لكن نقل عن الشادعي ذهب إلى أن هي خطبة والقول الشادعي وديه لأنها صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته خطب خطبته صلى الله عليه وسلم كانت مجتملة على تعليمات أولاً على سبب هذا الكسوف وأنه يخوف الله به العبادة وان كثور آية من آيات الله وأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يختفان لموت احد ولا لحياته وانما يخوف الله جهنا عباده فإذا رأى ذلك فانتهوا الى الصلاه كذلك ذلك ونراهم في صلاتي عند الكسوف للذكر والتسبيح والصلاه والعذك واعمال خير وهذه ايضا ارشادات تريد انه انه أرشدهم إلى ما فيه وصلاحهم وإلى ما يعملون <تصفيق> واستملت أيضا خطنته على ما عرض عليه في صلاته لأنه لما صلى تلك الصلاة ذكر الضوات أنه تقدم بهم فتقدموا خلفا ثم تأخر فتأخروا خلفا فذكر لهم أنه لما تقدم فرأى الجنة فتقدم وأنه تناول منها قطخن فحيل بينه وبينه قال ولو أخذته لا أكلتم منهما بقية الدنيا وذكر الله أنه عرضت عليه النار وأنه تقه فلا وذكر لهم أشخاص رأاهم في النار فقال ذكر أنه رأى عمر بن لحي ابن هذف يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم ورأى سارق الحاج الذي قال له صاحب المحجن كان معه محجن العصر النحرية كان إلى مضع بمتاع المنطن فضافل عنه صاحبه وربطه وعلقه في محجنه ثم, ثم جرحوا فإذا فطروا له قال علق به المحجن ولم يشعر به وإن لم يفطنوا به له ذهب به فرآه أيضا يعذبهم النار ورآ تلك المرأة التي ربطت هضة فتا ما لا هي أقعمتها ولا تركتها تأكل من خشاة الأرض ايضا أيضا في النار بتلك الهضة تخدش وجهها فحصلوا أنه عرض لهم هذه الأشياء لخطبته منعثنتها أن هذه الكثور قد يكون تخويفاً وعقوبة فأنتم عليكم أن تخافوا من أسباب العذاب كما حصل لهؤلاء الذين رايتهم في النار فالشافعية يقولون هذا هو محتوى الخطة ما دام أنه أخبرهم بأمر الكفوف وسببه وأخبرهم بما يفعلون عنده و بما رآه من عذاب الطبر و عذاب النار و الجنه الجنة الى إلى ذلك فإن هذا هو محتوى خطلة لا شك أن ذلك يستدعي طويلا إشارة ذلك يستدعي ربطا طويلا فيبدل طويل. على أنه خطاب مهد لكن العلماء يستحبون أنه بعد كل ان كل من إنتهى من صلاة الكسوف أن يحاطب المؤمنين الذين معه بشيء من هذه التعليمات والارشادات فلا تكون خطلة كخطلة الجمع والأعياد ولكن لا يخليهم من إفادة يذكرهم بها شيئا من ذلك ووقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي رواه مسلم ولا تقضى ان فاتت لما تقدم ولم ينقل الامر بها بعد التجلي لفوات محلها معلوم ان سببها هو كشوه احد من الغريم الشمس او القرى يقال كسف وحسف وبالكالي وقد ورد في القرآن بيحق الحق لطلبه رحى الشيطان القناب فبعضهم و إنه مالغتاء وبعضهم يستعمل فسوها في القناب لورده القرآن وفسوها للشأس والأقرب أنه جائزا هذا وهذا ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم أحضر بأنه للتحويل أن الله يحوي بهم عباده، لكن قد يقول بعض المعترين إنهم اطلعوا على أسباب الكتب، ولم يكن هناك شيء مستقر، حتى يكون تحويلها لأنكم تسمعون أنهم. كذيرا ما يعلنون عن ذنب الخسروف للشمس عن القمر أنه فيقع في وقت كذا في يوم كذا يعرفون ذلك بالحساب وذلك لأن خسوفهما لهم ثابت فالشمس لا يكون خسوفها إلا في آخر الشهر وذلك ان الشمس والقمر يسيران في فمك واحد فاذا كان في اول الشهر كانت الشمس كانت الشمس سابقه للقمر ولا القمر يتاخر يتاخر فاذا كان في اخر الشهر ادركته فاذا ادركته فقد يكونان في ذلك واحد متحاليين وقد يكون هو في ذلك وهي في ذلك يكون هو في جهه الجنوب وهي في جهه الشمال فعند ذلك اذا هذا هو عادته وسبقها وسبقته لم يحد بيننا وبينها واذا كان في ذلك واحد فانه يحرم بيننا وبينها واسترى جزء من جرم الشمس فيحصل هذا كسوف هو سببه هو سبب هو وبين الشمس كلها أو سبب منها هذا هو سبب هو سبب هو الشمس <تصفيق> وأما سبب هو سبب هو هو سبب يستمد نوره من الشمس انت تراه اذا كان ملاصقا لها في اول الشهر كان مقاربا لها لا يسطع نورها الا في حرفه الذي يليها حرف دقيق لا يسطع نورها الا في حرفه وكلما ابعد عنها ازداد نورها سطوعا فيه إلى ان يكون مقابلا لها في المشرق وهي في المغرب فعند إذن تسطع فيه فأتي إذا سطعت فيها نور الشمس أو نور السراج فإذا سطع فيها كان ذلك تمام مقابلتها فأخيانا تحول الأرض بينها وبين الشمس, بين الشمس وبين القمر يعني جرم الأرض قد تكون الشمس قد تكون الشمس تحتنا والقمر يكون في مستوى السماء والأرض حائلة بينهما فإذا حالته لن يكتشبه من سطعها من سطع الشمس يمنح بعض القمر أو كله إذا حالت الأرض بيننا وبينه وبين الشمس هذا ونحوه هو العاده التي ادراها الله ويعرفون ذلك بنجوم نجوم يعني اذا صار القمر في احدها او الشمس في هذا اليوم كشف بعلم الله نظمها بعضهم بقوله نجوم الكتب في عدد سته قال من يرين جميعا فطينا مقدم جبهة مع زبرة قيل صرفنا وضلع وزبانا بطينا يعني هذه النجوم إذا كان في أحدها في نصف الشهر أخسفت بإذن الله وإذا كانت الشمس بأحدها في آخر الشهر كسرها بإذن الله هذا هو السبب ولكن هذا كله آية من آيات الله فإن الله تعالى هو الذي خلقه هذين النيرين وهو الذي أجراهما في أفلاكهما وكلهم في فلك يسبحون سائر السائرين الشمس والقمر ظلم والنهار كلهم يسير في فلك فكونهما يجتمعان ويتحاذياني هذا آية من آيات الله فان الله تعالى جعل لكل منهما فنكون فكون القمر يخوف بيننا وبين الشمس هذا من تغييرات الله التي يليها العبادة فيكون ذلك فيه شيء من التغيير يجب الذي يوجب لنا الخوف يكون تخويفا وهكذا ايضا كون القمر يكون في مكان بيننا بينه وبين الشمس جوه الارض هذا أيضا من التغييرات التي يحدثها الله تعالى في هذا الكون وفي هذا الفلك فيكون أيضا آية من آيات الله التي يحضرها في هذه المخلوقات والتي يحصل بها هذا التغيير فمدام أنه هي هذا الأمر فيكون تخويفا يفهم منه أنه تخويف فلذلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لقوله يخوف الله بهما عباده فإذا, ف... فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وهكذا في بعض الروايات أنه لما رأى ذلك فخرج فجعا ليجعد رداءه أخجى أن تكون الساعة وذلك لأن هذا التغير الذي, الذي حدث فجأة وإن كان سببه معروفا لكنه شيء متغير في جريان هذا الكون فيجب على المسلمين أن يحبثوا لله عبادة وأن يثير فيهم هذا خوفا من الله تعالى حتى لا يستحق الغقوبه يؤمروا بكثرة العبادات على هذا بأجل ان ينكشف الله ما نزل به <تصفيق> فالحاصل ان وقت هذه الصلاه هو حالتها الكتوف ما بين ان يحدث الكتب الى ان يحدث التجلي لانه عليه الصلاة والسلام قال فاذا رايتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ذلكم فدل على هذا الامر محدد مؤقت لكشف ما نزل بكم فإذا زال زال ما نزل بكم فقد ذهب سبب هذا الكثوف فإذا لم ي... لم يعلموا بالكثوف إلا بعد ما تجلّ لم يقوت كثبات لهوات محلها هوات سببها سببها هو الكثوف ومحلها حالة الكثوف وبعدها لا تطلع هو وهي ركعتان أن يقرأ في الأولى جهر الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع فيسمع ويحمد ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجتين طويلتين ثم يصل ثانيتك كالاولى ثم يتشهد ويسلم لقول جابر كسبت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر فصلى باصحابه فاطال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فاطال ثم رفع فاطال ثم ركع فاطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو ذلك فكانت اربع, فكانت أربع ركعات واربع سجدات رواه احمد ومسلم وابو داود وعن عائشه قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا فنادى الصلاه جامعه وخرج الى المسجد فصف الناس وراءه وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات متفق عَلَيْهِ. <تسأل> لا. لا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما نصدقهم الذين وأن الهيئه الهيئة الذين يقيسون الأرض ويقيسون الشمس ويقدرون غير ليس لهم دليل وذلك لأنهم من عالم الأرض ليس هم من عالم الشمس فالشمس هي آية مسخره من آيات الله التي سخرها لعباده تجري بأمره وهكذا القمر يجري بأمره كما في قوله تعالى وسخر الشمس والقمر كل يجري والجريان هو السير إلى ما شاءه الله وكذلك ذكر جريانها بقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها يعني تسير الجريان هو السير وهكذا قَوْمَهُ وَقُلْ نَنْحِفَنَا كِنْ يَسْبَحُونَ فهي يسيرون فالذين زعلوا عن الأرض صغيرة من نسمة إلى الشمس هؤلاء إلا دلالة العنابلين معهم إلا الخرص والتحميل وتصديق الفلاسفة ونحوها من علماء الهيئة لما أنهم نظروا في هذا في أو قدّروا الأرض بهذه العظمة يعني الأرض شئ قد وسعت له هذا الكبير ووسعت له من عليها ما عليها من البحار ونحن ذلك ومع ذلك عظمها الله وذكر عظمها هم حقهوها وقالوا إن الأرض حقيقة صغيرة بالنسبة إلى الشمس فما يكر السائل انهم يقولون إن, الأرض ان الشمس اكبر من الارض 24000 مرة يقول ذلك لا دليل عليه وقد استدلوا لما انهم لما انهم قدروا الارض قدروا الشمس بهذه العظمة لن يجدوا بدا من ان يقولوا ان الشمس هي التي تدور وأن إن الأرض هي التي تدور بأهلها وإن الشمس تدور حول نفسها كما يقول فيما ناقشهم العلم المتاهرون ونيل هطأهم والمسألة يعني عقلية نهتة وشرعية والشرع يدل يبين الظاهر على أن الأرض ثابتة. لأهلها لا تتحرك ولا تتمر ولا تمر وأن الشمس جاريت كما أخبر الله وهكذا أيضا العقل السليم والفكرة السليمة والعلم عند الله تعالى نقول فيها أشياء لم يصل إليها علمنا لكن أن الطعوبه لما يظهر وأن الشمس تجري كما أخبر الله سواء كانت لهذه العظمة أو لنحو الأول دونها لا لم يصل إليها مقاييس البشر حتى يقدرها بأنها كذا وكذا كان <تصفيق> الله إليك شيخ أصبت بأثبت معرفة التجهة قبل وقته ولكن قال ينبغي أن لا يخبر به قبل وقوعه حتى لا يدخل الشك في قلوب العامة بأذة هذا الرغير الشيخ الإخلاف النتيمية وغيره ذكروا هذا السبب هو يعني هي لهيئه الارض لكن له يقولوا <تصفيق> ان <تصفيق> <تصفيق> لا ينبغي أي خبر قبل وقوعه فما ما له قبلهم مش هي العاده طيب طيب طيب هذا يلا هون نام ونوض نتكبل ما جاءنا من الأذلة التي هي إثبات هذه الآية من آيات الله تعالى، وارتقاط أنها مما يخضر الله به العبادة حتى ما يشاء إذا كان من الفلكيون بأن سوف ربع ساعة مثلا فهل الإمام يجعل ربع ساعة يسأل الأخ أنه إذا أخبر الفلكيون بتحديد مدة الكسوف فالإمام يقدر, الكسوف يقدر صلاته بتلك المدة والجواب أن تقدير الصلاة بمؤذع معرفة الكسوف لأن المدة تختلف باختلاف الكسوف فتارة ترى أن الشمس قد انكسفت كلها وقد أغنى ملجا وغابت وخفيت عنا الشمس كلها فتتحقق أن المدة تطول على الأقل ساعتين أو ثلاث ساعات أو أربع ومثل هو قد يمنح كله ولا يبقى منه شيء مستوضيء فنعرف أن المدة تتطول وللإمام أن يطيل في هذه الحال. ولو صلى مثلا في كل ركعة إلا ركوعات أو أربع ركوعات كذلك الشمس إذا أحد قد انحى كلها فله أن يأخذ حساب ذلك ويطيله الأركان ويطيله القيام ويطيله عدد ركاب ركوعات وأما إذا رأيت أن القمر لم ينحى منه إلا جزء يسير وتعلم أنه عادة يتجلى لنصف ساعات أو ذلئها أو رضعها أو ما أشبه ذلك فلك أن تقدر الصلاة بها في المقدار ولا تعمل على قول الهلكيين في تحديدهم بل اعمل على ما تراه ظاهرا لو أطال في هذه الحالة شقة على المعلمين لكن لا يصلي ثم يسلم فإذا رأى أحمد منجلة صلى بعدما يرتاحون وبعدما يركضون يسأل الأخ أنه إذا أنه قد يمل المصليين إذا أعطال إطالة طويلة أكاغر الركوعات فيقتبح أن يجعل الصلاة تسميه في فيصلي ركعتين بركوعين ويسلم ثم يصلي أيضا يستعلم ركعتين من يسلم يسلمون عندهم أخذ ركعتين من ركوعين يقولوا هذا ما أنثر أنه ورد يعني لا أنثره لأنها حديث ولا في خطب أنه يصليها تسليمتين لا أقصد هذا يا شيء أنا لا أقصد هذا أقصد أن يصليها على صلة الله ثم بعد ذلك تشهد ويسلم فإن انجلا وإلا أعاد الصلاح يذكر ثم يصلي إلى أخرى. على نفس السجدة. يعني تسليمتها أخلاق. يعني يعيدها كن كهيئتها. لا الصحيح أنه لا يقتصر على تسليمة الواحدة. ولكن إذا كانت المدة سطوان، ما دهي عكانيها، وزاد هي عدد ركوعاتها، فهذا هو الافضل ولو أنه شك على المامومين فهل المأموم الذي يشق عليه يجلس اذا شك عليه طول القيام معلوم انه لا ياتيها الا راغب ولو قد جرى مثلا أن إنسانا عنده همض ضروريا أو جاءهما يضطبه الى الحروج جاز له أن يقطعها ويخرج للضرورة <تصفيق> يسأل عن ما إذا عمر باطاله القراءة وكان لا يحسن القراءة من حفظه نقوله يجوز جزء أقراءه المصحب ما دام أن الصلاة مأموراً باطاله القراءة فيها كما سمعنا في صفتها بحديث جابر وعائشة فأنه يطيل فيها القراءة قد جره بعضهم بسورة البقرة يعني مضكعة الأولى قدر سورة البقرة أيها قيام الأول فمعلومنا أنه قد يكون هناك ائمه لا يحفظون هذه السور الطويلة ويحبون أن يقرأوا قراءة سورة متواصلة يركعون بعد نهايتها فيجهد لهم أن يقرأوا من النصحك كما يقرأون به في قيام رمضان وغيره الحركة يسيرة ولا تبطن الصلاة إن شاء الله يعني كونه يطلب الصفحات بيده لا تكون هذه الحركة شاغلة أو مبطنة الحاصل أنه يصلي هذه الركعات فأولا القيام يقرأ فيه بعد ذات هذه سورة طويلة إذا قدرنا أنه قرأ في القيام الأول مثلا جزءا من القرآن ثمانية أثنان فإنه يقرأ في القيام الثاني أقل من ذلك كمثلا ثلاثة أرباع جزء في القيام الثالث يقرأ نصف الجزء القيام الرابع يقرأ ربعاً جزء أي هم نيني فيكون قد اجتمع له جزء جزءيني ونصف جزء في الصلاة هذه قراءة معتدلة لو قرأ سوراً قال مثلاً قرأ عن عمران في الذكعة الأولى تكون قراءة الثانية كي كان يقرأ مثلا سورة النحل سورة العمضان عن جزء وربع و النحل جزء إلا ربع يقرأ في ذكرة الضكور قيام الثالث مثلاً سورة الحج أو سورة الطاهة وهي نصف جزء يقرأ في الذكور الثالث في قيام الرابع مثلاً سورة الصافات وهي ثلاثة أهمان أما يطاربها فتكون كل سورة أقل من التي قبلها وكما يفاوته في القيام كذلك أيضا يفاوته في الأركاد ففي الركوع الأول إذا كان ركوعه بقدر بقدر حمسة عشرين دقيقة جعل الركوع الثاني بقبل خمسة عشر جعل الضكوع الثالث بقبل عشر والضكوع الأخير الرامع بقبل خمس حتى يكون كل ركن أخف من الذي قبله وهكذا يفعل في السجدات لأن فيها أمضى سجدات ركت الأولى سجدتين والثانية سجدتين وكثيرا ما يخطئ فيها الأئمة يخطئون كثيرا فأنا فصليت مع أحد الأئمة ولن أنه رفع من الزكور الأول فقرأ ولم يقرأ الفاتحة كما من السورة ولم يقرأ الفاتحة وهذا كما هو قالها لان الركوع الثاني يركع قام مستقلا يقرأ هي لا حتى كما قرأ في الاول و ظهر صلىت معه ولما انتهى من الركوع الثاني سجد ولم يركع لما انه قرأ ثم ركع ثم قام وقرا وانتهى من قراءته قضى ساجده فترك الركوع والرفع منه اعتقر أيضا فخلى بهذين الرقمين أو الجزئين من الصلاة الركوع والرفع منه وآخر لما أنه قام للركعه الثانية لم يقرأ لم يقرأ ذاتها بل استنظر قضاءة موقفه من السورة فحصل أن الإمام المسجد عليه أن يتعلمها ويعرف هيئتها وكيفيتها قبل أن تقع حتى إذا وقعت إذا هو قد تصورها حتى لا ينتقده من يصلي معه أو لا يصلي صلاة قاصرة أو ناقصة ولا يتفطنون له يعني الذين معه قد يكونون عامه لم لم يكونوا عارفين بما في الصلاه الصلاة غريبه غريبة عليهم تكون كسائر الصلوات فعليه أن يتعلم الهيئة قبل أن يفعلها. فالحاصل أن صفه الصلاة كما سمعنا القيام وهي قراءة ذاتها المسورة ثم بعده ركوعا يطينه. ثم بعده رفع وإذا رفع وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد إلى آخره فانتدأ فقرأ الفاتحة ثم سورة أخرى قراءه أخرى واستمر ثم ركع واطال ركوعا بحسبه، حسبه ثم رفع وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد وإذا هو قد أتى من ركوعين وقيامين ثم يستد في بسجدين وبنهايته تتم الزكرة الأولى فيقوم ويأتي بالركعة الثانية كذلك كراءة ثم ركوع ثم كراءة ثم ركوع ثم سجدتان بينهما جلسة وكما أن بعد الزكوع الثاني قيام الاعتدام هكذا رصيلة صلاة الكسور شكرا لا تخذ لذي شف وقتها وقت يقول مثلا إذا حضر الكسوف في وقت صلاة هذا فأيهما يقدم يقولوا إن كان الهرض يختار خروجه في صلاة الصابح فإنه يبدأ أول الهام ان يطلع... أن تطلع السنس ويخرج الوقت وإذا كان الوقت متسعاً بدأ بصلاة الخسوف كصلاة العشاء فان وقتها متسع وهكذا أيضاً صلاة الظهر يمكن أن يؤخرها إلى أن ينتهي ولو قرر في العصر يؤخرها وهكذا صلاه العصر يؤخرها ولو خرج الغروب الى ان ينتهي لكن خشي فواتها خشي انه اذا استغربت صلاه الكسوف ذاتت صلاه العصر بان تغرب الشمس وهو فيها لكان سيستغرق ثلاث ساعات في صلاه الكسوف صلاه العصر يغطي الزماني ايامنا هذه بعدها يعني قبل الليل ساعتين ونصف فيقول إذا اشتغلتوا بها ثلاثة وصلاة العصر ها هنا يقدم يقدم صلاة الفجر ثم يأتي بعدها بصلاة الكسوف صلاة الفر ما تشغل إلا زمان يسيرا كعشر دقائق ونحضر ولكن لازال سبب الكسوف هو في الركعة في أطنيع بكعة أول يسأل أن إذا تجلت الشمس على القمر وهو ليهناء الصلاة فإنه يتمها حفيظا للدوان السبب لا ينقص شيئا من الهيئة ولكن ينقص من الهيئة فبدل ما كان يسبح في خمس عسرة يكيه تسبيحتان وبدل ما يطيره القيام بعد الضكور يقوله ربنا لك حمد لا خير يكفيه يقول يأكل ربنا لك ثم يستنزين كعيني لسببه كل واحدة منهم تسنيغة أو ثلاثة ثم يتشهد ويسلم وإن أتا في كل ركعة بثلاث ركوعات فلا بأس بثلاث ركوعات فلا بأس لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسبت الشمس صلى ست ركعات بأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود أو أربع فلا بأس لحديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود أو خمس فلا لقول كعب الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد المثنى فليصبح رؤية ثلاث ركوعات وأربع ركعات في ركعة واحدة وخمس ركوعات في ركعة واحدة ثلاث والأربع ثالثة في وفي صحيح مسلم وفي السنن والخمس خارج الصحيحين اشرنا فيما سبق لاول الكلام الى من طعن في هذه الروايات واعتبر ان الكسوف لم يقع إلا مره واحدة ولا يمكن ان يقع ان يصليه مرتين مره بركوعين ومره بثلاث ركوعات ومره باربع ومره بخمس ما نعم انه لم يصليه إلا مره واحده هذا وجه من طعن فيه وذكر ان أن الشمس ما كسبت الله يوم موت ابراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام ومعلوم أن إبراهيم لم يمت مرتين ولم يكن هناك إبراهيمان هكذا عبر رحمه الله ولكن لا مانع كما قلنا من تعدد الكسور وتعدد الصلاة لسببه وإذا لم يقل نقلا صريحا التعدد فقد نقلت لنا الصلوات المتغايرة التي لا يمكن أنه صلاها في يوم واحد او لكسوف واحد بل لعده وقعات مع ثبوتها وعدم ما ي... نرده بها قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم سئل بعدما صلى هل يجوز ان يصلي الانسان في الركعه اكثر من ركوعين فاجابهم قولا أنه يجوز أن يركع ثلاث ركعات أو أربعاً أو خمسة فلما أجابهم قولاً توحد بعض الضوات أنه فعلاً فجعلها فعلاً فقال إنه فعل آخرون من العلماء قالوا يمكن أن هذا من فعل بعض الصحابه لما انهم راوه زاد في صلاته على الركوع ركوعا اخر فاستباحوا الزياده فزاد بعضهم ثلاثا وزاد بعضهم ركوعين وزاد بعضهم اربعا فحصل هذا التعدد فتكون موقوفه يعني انها من اربعه الضوات وعارف يا اخواني ان هذا مروات من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان الصلاه هو ان يصلي ست ركعات هي هي اربع سجدات يعني هنا ركعتين او اخر صلى ثمان ركعات ثمان ركعات هي اربع سجدات وآخر صلى ركعات في سجدات فيكون ذلك من فضل الصحابه وجاء لها بعضهم مرفوعا لها حكم الرفع لانه لا يمكن أن يقول ذلك الا عندهم من الدليل ما يقوى بما تقوى به حجتهم وفي كل حال فلا معنى ان شاء الله من كان بكاء كان ما بالقران مثل هذه ثابتة وقد قامل العلماء بأسانيدها كثيرا من الأحكام ورددنا هذه الأسانيد التي رويت بها لرددنا كثيرا من السنن ومن الأحاديث أن داخل الصحيحين أو خارجهما فردها يعتبر طعنا في أولئك والطعن فيهم يسبب عدم قبول كثير من السنن إذا قرهنا ذلك فإنه يجوز إن شاء الله أن يصلي على هذه الهيئة على هذا يقرأ في القيام الأول سورة طويلة ولكن ليس راية الفطول فإذا قرأ إذا صلى خمس رقعات في الزكاة الأولى فإن طه القراءة ولم يقل فيقرأ في الركعة الأولى مثلا سورة يونس في القيام الأول وفي الثانية سورة إسرق وهي اقصر منها وفي الثانية في سورة طه وهي اقصر وفي الثانية سورة فلا أهلها المؤمنون وهي اقصر وفي الخامسة سورة الهلقان وهي اقصر وهكذا في الخمس الاخرى التي في الركعه الثانيه كل ركعه تكون أكثر من التي قبلها ويستغرق ذلك زمنا طويلا قد تتجدد فيه الشمس أو يتجنى فيه الكفوف والمطلوب الاستمرار نرى في زماننا هذا أنهم لا يستغرقون بل يصلون مقدار ربع ساعه ثم ينصرفون والشمس لا تزال والقمر لا يزال على هيئته وقت الكسوف وكانهم لم يهتموا بذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستمرار الى التجلي بقوله فصلوا وادعوا حتى لينكشف مالكم ان لا تنصرفوا او لا تملوا من الصلاه والدعاء والاعمال الى هذا الأمر هذا الحد وهو أن يكشف بكم يعني أن يتجلى هذا الشمس أو هذا القمر فإذا تجلى فعند ذلك ترجعوه إلى أحوالكم وعمالكم شيخ <تصفيق> لعل السبب الشيخي علم الثمان بالكسف في هذا الوقت أنهم يخبرون به شيخي قبل وقت فلا عدد لو جاء فجأة لا اهتم نازل يخبرون به السلم على الأخي حرف أنه يجيك ولكن لو جاءهم فجأة ينبغي لمن يذيعه او به سواء في نشرات او في اذاعات ان ينشر معه ما يدل على الاهتمام به وهو انهم من ايات الله الكونيه الذي يجري بها التغييرات في هذا الكون وان كانت اسبابها معروفه لكن هي من التغيرات التغييرات التي اذا حصلت انها تحدث للناس ارتعاء رعبا وخوفا وذعرا مخافة تستمر هذه التغيرات فاذا أحدث ذلك إذا بشر ذلك مع الازعاج والصحف كان اهتمام الناس بالصلاة كاهتمامهم أول لاهتمام الأولين بها وينفق أيضا الائمه اذا انهوا الصلاه أن يرشدوا المامومين الى عظمه شان هذه الصلاه وهذه وسببها والى الرغبه في مواصله العمل وهذا من انقطاع الى ان يحصل التجلي فان الأئمة الائمه لذلك وتكلمهم لذلك مما يجهز ارضاء الناس إليها وهكذا أيضاً لو غمّن ذلك في خطب الجمع وتكمّن الخطباء على هذه الأسباب وضيّن أنها آيات وأن الناس مؤلوم بما يحدثوا عندها عبادها كانت أسبابها معروفة وأنهم ينبغي أن يكون حظهم أشد للعرف السبب لأن هذا من آيات الله كان ذلك أيضاً مهيداً الشيخ ما رقال الشيخ بجوان أو بعدم قراء جهل وقال بالسرية واحتج بهواية العباس فقام قياما ادرسه في البقرة وقال التخليف هنا جد على عدم جهل وهي قال قول أنه لم يجعله قراءة <تصفيق> ولا أذكر أني وقفت على قرأ على أنها قرأ سورة المعينه يعني في لهذي المرفوع لكن في أحاديث عن من أصحاب السحاب أن جهروا بالقراءه قراءه طارئهم قال قرأ سورة كذا أو سورة الفلانيه او سورة فلما أن الصحابة جهروا كان عليك ذلك على أنهم فحاجبوا أنه صلى الله عليه وسلم جاهد بالقراءه القراءة وكونهم ما نقلوا ذلك لكون قراءته فيها طويلة يمكن أنه قرأ من سور متعجلة كان من دار ما قرأه سور قدر سوره قبل سورة اللقرة يمكن أنه قرأ من سور سقطة هلاثاً أورباً ولو غير متوالية كترتيبها المصر يمكن أنه قرأ مثلاً سورة هود وأضاف إليها بذكرة الأولى سورة, سورة الرعد، ثم أضاف إليها سورة ذالهة فمجموعهما يكون بقدر سورة البقرة هذا وهذا من قدرها بقدر سورة البقرة من كيام طويلا وان كان مجموعه من هذه السور. شكراً يا شكراً خلال الزعاء يكون هناك كامل فالركون والسجود وغين السجدتين والعلى الرغمين وعلى كل رقم السجود فهذا يستغل بالدعاء والثناء والتسبيح والتحميل وما إلى ذلك وإذا فقط رب لم يتجل اشتغلوا أيضاً بالدعاء حتى يتجل اشتغلوا بالذكر والتسبيح والقراءة القرآن والدعاء الله حتى يتجل وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة لأنه روي من غير وجه بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله, صلى الله عليه وسلم صلىها ركعتين كل ركعة بركوع رواه رواها أحمد والنسائي ويصح أن يصليها كالنافلة لما تقدم ولا تصلى وقت نهي لعموم أحاديث النهي ويؤيده قول قتادة إن كسفت الشمس بعد العصر ونحن بمكة فقاموا يدعون قياما فسألت عن ذلك عطاء فقال عطاء فقال هكذا كانوا يصنعون رواه الأكرم يقول أبقنية تدركوا بالبكوع الأول والوأذى عندها يعتبر رسولة لا تدركوا بالبكنية فإذا أتيت الإيمان وقد رجع من الأبقوع الأول وانتجع في القرآة الثانية في القيام الثاني ذات تتركها إذا سلم الإمام ماذا تقرأ؟ فتقول مثلا لا أقل شيئا أنا أدركت من الركات الأولى قيام ثم أركوع ثم أرفع ثم سجدتين أدركت معظمها لا أقل شيئا ما هاتني ان القيام الأولى ركوع نقول ما ذا الركوع ركوع الأول اعتبر سنة فمن ذاته فاتتها الركعة ويقضيها من ركوعيها إذا قلت بعد سلامه فإنك تقضي ركعة فيها ركوعين وتجد فيه. لانه لأنه الركوع الذي هو أرش الصلاة وهكذا لو تعددت لو مثلا أنه صلى ركوعينين صلى ثلاث ركوعات وما فاتك إلى الأول فلغتق إلى من ثم ركوعا ثم قل ثم ركوعا ثم سجتين فإنك تقضي ركعة لذلك ركوعات وسجتين لأن ذكر الذي فاتك هو الركوع هو أرسل الصلاة وتدل على انه الركل بانه عليه الصلاه والسلام ثبت اقتصاره عليه يعني ثبت ايضا في حديث اخر ولعله واقعه اخرى انه صلاها كصلاه النهر كصلاه الجمعه بركات كل بركات لقيام الواحد وركوع الواحد وهذا ايضا مما يدل على التكرار تكرار الوقوع فيمكن أنه صلى الله عليه وسلم ورأى أن الكسور حبيباً فاقتصر عن ركعتين في كل ركعة قال ركوع في كل ركعة فهذا دليلا على أنه أن الظكراً هو ذكوراً أول يصهر يصليها كناهلة لهذا الحديث. لم يصليها كصلاة الجمعة أو كركعتين من ركعت التراويح. فان يصليها ركعتين في كل ركعة فيها قيام من القرود قيام من الركوع الأفرن كقيام رمضان. لا تصل وذلك لأن هذا يعني هو الأصل الواحد واحد وإنه محقصة للبيانة لذة فيجوز ان ترجع إلى ما هو الأصل وان يصلي الإمامه ركعة بركوع بركوع بسجلتين ثم ركعة أخرى بركوع وبسجلتين كما يفعل ذلك في غيرها لأن هذا هو الأصل ذكر بعد ذلك انها لا تفعل في وقت النهي وذلك لان هذا الأثر الذي رضي عن عطاء غيره فيه ان هذا ما كسبت يستانس بعد العصر استغربوا بالذكر و القراءه و الناس و جلسوا من السعي هو يصلي فهموا ان هذا وقت نهي وانه لا تباه الا لكن على قاعده من يجعل ذوات الاسباب مستثنيات من النهي يامر بها لان لها سبب وذلك لعزم الدليل الصالح لها عن السببيه فان قوله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم ذلك ففزعوا الى الصلاه لن يقل الا ان يكون وقت نحي فلما امر بالفزع مطلقا دل عمره على انها تصلى كل واقف بعد الاثر وبعد الفجر وما اشبه ذلك لكن ذكر بعض العلماء انها لا تصلى لآياتهم قد ذهب وقت الانتفاع بها قالوا لو غابت الشمس وهي فيها لا صدية لها هذا لها وقت الانتفاع بها وهكذا لو غابت القمر يعني أو طلعت الشمس والقمر كاسر لن يصل لهم فلو مثلا اننا راينا القمر قد تحقق كسوفه ثم ضاره في كل لحظة. وهو كاسر لن يصلي ولان كان قد طلع على اخرين يصلوا الذين هو لم يزل ظاهره وقت الانتفاع به عندنا ذهب. وهكذا لو رأينا القمر بعد صلاة الفجر والشفر ثم لا, لا تفطى له الا بعد ما طلعت الشمس وثلاث صلاة ذهب وقت الانتفاع به ولكل حال إذا ورأي الكسوف تسوه جوابت النهي فالأرجح إن شاء الله أنه لا لا أعود رحيتك الصلاة لما دعوه آه السبب والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلي بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب صلاة الاسسقاء ويسرع أولي عبد الله بن زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقيه فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه. وصلى ركعتين جار ما بالقراءة متفق عليه ووقتها وصفتها وأحكامها كصلاة العيد لقول ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين صحاة الترمذي وعن جعفر بن, مح وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاه الاستسقاء تكفرون فيها سبع وخمس رواه الشافعي. وعن ابن عباس نحوه وزاد فيه وقرأ في الأولى بسبح في الثانية بالغاشية وقالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فوهو أبو داود وذكر ابن عبد البر أن الخروج لها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء وفي المغني لا تفعل وقت نهي بلا خلاف وقت نهي بلا خلاف الله بسلام رحول بسلام الله والسلام على الرحمن هذا الهام صلاة الاختفقى و من السقي وهو طواله ان نذير لنا فدهن فني ياء ان يثيا الله هو ديننا ايضا مستقة من الغوص، وهو إذالة الكرب زعاء المكروب يسمى استغاثه وإرقاؤه مقلبه يسمى غوها وذلك أن المسلمين يحسون إدخاجتهم إلى الله فعند ذلك يطلبون منهم طلبهم يتكى الغال وطلبهم بشدة وقع منهم في حال شدة وضرورة فكان ذلك ترى تسميته استراحة وقد وقد سمى الله يعني نزل النقر غيها يعني اعطاء له مثل ما قلبه تعالى وهو الذي ينزل الغيه من برد ما قلقوا الغيه والغوث هو اعطاءه مثل ما قلبوا من بعد ما قلقوا يعني قطعوا الرجاء عن الاجابه هذه الصلاه سنه مؤكده لهذا الحديث سال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في صحابته وانه عليه الصلاه والسلام لما سحق المطر مره وعز الناس يوما يخرجون فيه فخرجوا ولحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما اتاهم وصلى بهم كصلاه العيد وحول رداءه وقصده من تحويل ردائه التفاقد بان يتحول من شده الى رخاء فحول رداءه يعني طلبه جعل ما على الايمن على الايسر وعكسه فأصبح هذا سنة أن كل من كان عليه رداء هول وإذا لم يكن عليه رداء هول عمامته عمامته التي على رأسه يطلبها يبعلك على الأيمن على الأيسان وهكذا الرداء الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم هو كرداء المخرج يعني متفه النهل فتقلبه لهذا السبب وحول الناس أيضاً أرضيتها ثم ذكر أن وقت هذه الصلاة وكهيتها وكه صلاة وقتها ينفل بخولي وقت النهل أي وكذا الشأنس فقيد أرون أو أنتاين يدخل وقت جواز الصلاة ويخرج وقت النهي هذا هو وقت صلاة الضيء ونهايته كنهايته ذكرنا أنه ينتهي بصالة لدخول وقت الظهر يعني بالجواز فكذلك هذه الصلاة صلاة الاستفقى كذلك إثنين هذه أيام الوقت يعني فصفتها تهات رسلات الاستقبال رسلات العيد وهو أنها تكون في كما أما رسلات الاستقبال العيد في الصخرة هكذا أيضا في خارج البلد لكن إذا تساءل البلد جاء أن تظهر لنا في المساجد الجوانب هذه الأيام مثلا لا يكتشف مكان الزريب لأن يخرجون له يشفق على المسلمين ونهره أن يخرجوا خارج لنا فلا جرم يختفى بأن تقامه دوعنا وهي مكانين أو ثلاثة أربعة أكثر وقد يقدر الحاجح يقدر ما يكفي وقولهم إِنَّهَا لا تُغَلُ وقت الْمَهْنِي يعني لا يكون لها صلاة والصلاة لا تصلى هي أوقات النهي فلا تغل وقت من الشمس ولا قلّة من الشمس بعد الهجر ولا بعد الأصور الأوقات التي هي على الصلاة فيها ولا حناء وقال بالظهير وهذا الحاصل أنها فثم لاثناء مؤكده وقال دعوا وخطا اني وافيت صلاه الظهر وان كانها هي اكتمها فما أنه منها انها لا تصلى لانه لا يقومها خطوه لاننا لا انه يبتدئ خطوه واذا اراد الامام الخروج لها وعلى الناس وامرهم بالتوبه والخروج من المظالم لان المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واستقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس زينة لأنه يوم استكانة وخشوة ذكر السبب هذه الموضع قبل أن يخرج لذكتر الله يكون مناسبة تنفيرهم فهو بيان أن ما أصابه الله بي شمادي لنوده يقرأ عليهم الآيات التي هم الذهاب في هذه الآيات من صورة الأعضاء قرأوا أن الله أهل السماء قرأوا أن الله القرى أعملوا واتقوا لها عليهم ضركات من السماء والأرض أعملوا واتقوا لا شكا من الإيمان والتقوى حقيقتهما جانع لكل خير ولو أن أهل القرى راناً ممتقاً لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض بركات السماء بالنطب بركات الأرض بالنبات فما يصل هذا إلا بالإيمان والتقر فذلك يبين نهر أن ما أصابه فهو بسبب العاصي أن العاصي ساما من التي منها أرقح يقع عليهم الآيات التي في ذلك في قوله تعالى في سورة الظون ظهر الفساد في المرنى المهري بما كسبت أعيد الناس وفي قوله تعالى في سورة الشورى وما أَصَابَكُمْ من مصيبه الا بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ويخبرهم ايضا بانهم يستحقون اكثر مما اصابهم وان الله لو اعطى لهم بما يستحقونه له لاهلكهم واهلك جوابهم يطرح عليهم قوله تعالى في سوره النحل وارا للآخرة الله الناس بما كيف ما لا جاء مخاليا جميعا ولكن إِلَى لنا دين المسلم لَهُمْ بالله دينه يا واصحابا من هذه الديانات التي فيكم وارا للآخرة الله الناس الى عملهم من يثبت ذرا ترى لا ترك عليها النجابة فالخصر أنه يبين لهم أن الذنوب سألا بالرقودات وإن هذا تحطى رقودة فلا تزول إلا بالتولة النصوح ويحسهم أيضا على الإكتار من الضعاء ويحصهم ذلك أيضا في أهلها خطنتهم يضيّن لهم الآيات التي يخذت على الدعاء وآثابه وثوائده وهكذا الآيباً الاستغفار كما سيأتي يضيّن لهم من الاستغفار سيدنا أنه أنا يؤذي على الغيب لقوله تعالى فقلت استغرروا لكم انه كان رسارا يرسل استغراء عليكم من وهكذا الأعمال الصالحة ومن جملتها الصدقات فإنها بسبب لإجابة الدعوات وكذلك الصوم إذا يستطيع أنهم يصومون ذلك اليوم كان أفضل لكان دعوة الصائم أقرب إلى الإجابة وهكذا ايضا يحسن على ترك الحرام وذلك لأن أكل الحرام سببه لمن يجرى كما في الحديث الحديث الذي ذكره هي النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يعطي السفر فإن شعر الله يغمر مطعمه الخرام أعوذي الله يا رب يا رب مطعمه خرام إلى آخره فإن هذا ان من مطعم ومثل بيه كان حراما ثالثاً رد الجعال هي مثلاً على العقومة فالحاصل الأمن لهم أن كل امام في مسجد ولو لم يكن جامعاً يخص جماعتهم على التوبة والتقوى والعلم الصالح وتحقيق الايمان والنوبة عن المعاصر حتى يكون ذلك أقرباً إلى إجابة جعوتهم وهكذا هي أثناء الخطم إذا حطم ذهب فاستملت خطمه على شيء من التعليمات في هذا فأولا يذكرهم ثاجتهم وثاقتهم إلى الله والأثناء عليه كبيرة ثانيا يذكرهم إلى الله عنهم وأنهما ما كلفهم بهذه العباده في الا من ان يظهر ان يظهر من يطيع ممن يعصي وثالثا يذكرهم فضل الله عليهم وسوادر دعمه فمتى تذكرها احدثوا لها شكرا ورابعا يغير لهم ان كان ما اصابهم فإنه ان ابتلاء حتى يظهر الرجوع الله ويعرف شده هدفه اليه او انه بسبب شخصين من حصل منه فمثل هذه اذا انتبهوا ويخدموا لها اخذه توبه وكان ذلك اقرب الى اجابه الدعاء يغضه وينكر به الإمام الناس وهكذا إذا تشتغل قبل جمع التي قبل الصلاة على شيئا من هذه التعليمات يتنظر لها ولا لها ولا يتطير فقد بأن في دوعه وفي الرئيس يلبس أحسن في عادة ويغسس ويتنظر ويتقيم من طيب ليته وينطيب رائحته فالاستسقاء يخرج بثياب نظيفه ولكن يحرص على ان يكون تكون اعماله ناكيه ونظيفه واما الطيب فذكر انه لا يستعمل الطيب وان لم يكن لم يعني بل هو اصلا لكنهم لا يستحبون ولا له لا مانع منه ان شاء الله لكون النبي عليه الصلاه والسلام كان يحب قد حجم اليه مع غيره من حجم لا مانع لا من ان يتطيب وقد يكون استعمال الطيب فيه شيء من اظهار النفس او الاوجاب بها والمظلل يا عبدالله عبدالله من المرمى بأن يكون متبذلاً كما سيأتي ويخرج متواضعاً متفشعاً متدللاً متضرعاً يقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم للإسسقاء متدللاً متواضعاً متفشعاً متضرعاً صحار التلمذي ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع للإجابة هذه أستاذات متقاربة ولا أخذها وصفات العبودية حقيقة العبودية التي هي رصفة الإنسان هي ما هذه عليه عليه الصلاة فإن العابد فحقيقة لله العابد هو الذي يتسه بالتذلل والتواضع والتضرع والتحشر هذه جامعة رصفات العبودية وكلمة عابد بستقطت ينزل العرودية تنزل ويفسرها شيخ الإسلام لأنها راية الصديق مع راية الذل ولكن الكلمة تمنع التواضع العابد هو المتواضع لسيده فهكذا يعلم النقال يرتعد عن صفات الترف والاعتزال من السير العجاف ويحتمل الخشوع وتظهر هيئة الفسوء في نشيته وفي ننطقه وتظهر هي لبسه وهيئته وهكذا كل مخلم يخرج على هذه الهيئة يجعل من التذلل لله لا المخلوقين والتواضع الذي هو البعد والصفات وشنات التكبر والتضضع والتضضع قد يكون هدعا لأن التغضى هو الدعاء من الإنفاح وقد يكونه الإبادة فغضى عن الله لما تغضى عنه ودعاه على فريد دعائه والتخشع هو اسمة الخشوع الخشوع أيضاً لمنى الظل لله الخاشر الذليل ومنه الخشوع في الصلاة الذين من صلاتهم خاشعون يعني خاضعون متواضعون فإذا ظهر بهذه الصلاة كل مسلم كان ذلك أقرب إلى رحمة الله دير فإن رحمة الله, الله تعالى يرحم عباده بالزعثة كما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي سعد هل تنصرون و لا تنقون إلا بضعثائكم فإن تضعفون هنا فإلا تنبيهم ضعثاء لله متواضعون له وهكذا من سنة المؤمنين أقصواه والتواضع التواضع للعباد الله لكل الحالات كان ذلك كان أقرب إلى أن ينكسر قلوبهم والله تعالى عن المكسرة قلوبهم من أجله. كلهم ونراهم أهل الصلاة. من يستسل أهل خير ين ينجم أن الإيمان، والذين يذهبون إلى المصلى أن يكونوا من أهل الصلاة بخلاف العصاية. على كل حال العصاة لهم حاجة إلى ربهم وليس هذا مستعار عن الله تعالى لكن العاصي والمسطرة العاصية والمعلنة وجاهت لها هذا بعيدا أولا عن أن يفس لأنه ما حش على الله حتى ولا خافه حتى يرضى في أطهائه وفي فضله وثانيا أنه في العارف يعني بغضه عن أهل الخير مشاهد. فهو إذا رأها أولئك أختارهم الذين هم الشيوخ وكبار الأسنان وهكذا قصة من الغذاء ونحن وثالثا أنه يتقذف من الجلوسين على سات من ناسوهم قراهم وعراهم فلذلك يقال في أنهم لا يخرجون يشاهد يشاهد في الآن هذه الذنال أنه لا يحضر للصلاة الاستسقاء إلا أعداد قليلة ويكون هؤلاء أعداد من أهل الصلاة الخير. من كبار وصبار فأما بقية الأحدين الذين هم يتظاهرون بشيء من لنرأسوا إنا بساسي وصلوات وإنا مقتراني شيء من الذنوب الله وكبيرية غيرها، فانهم ظالم ما يحضرون إلا من شاء الله وبكل حال يقولوا هل للايمان ان يمنعهم الى خرج وان يقول لا يخرج الا انت يا فلان وفلان وفلان قد يتصور في القريه الصغيره التي تكون محصوره ولكن لا يتصور في المدن الكباره التي اهلها اخلاق ياتون الى كل هجر ولكل مكان يمكن أن الإمام في طريقة النار يعرف أهلها رب الهرد يعلم ويقولوا أنت يا هلان و هلان يا الذين لنتقذوا إن الناس كذا و كذا لا تقذوا ليخرجوا البقية أو يخصص لا يخرج الله أنت فلان وفلان هلان و هلان و هلان عيش بهذا لك هذا الخاص بنا إذا كانوا صوري كانوا لا وكانوا غير مصلين، وليس في نواكهم التخدير والتقيؤ بعد. بل يحس الجميع يخبط به بتذكيره على أن يحظوا بأهل الصلاة وأن يتفسنو بسنة, بسنة الصلاة ويظهر بمظهر الذل لله لله لله لله لله لله يقول هل فالردانه صلى الله عليه وسلم رد أحدا إن ليس بصلاة لي يوجد جاهده صلى الله عليه وسلم منافقون يقولوا لا أذكر أنه رد أحدا ولكن تعليل الفقهاء بما ذكر أن أن أهل خير أقربوا إلى الإجامة أولا إلى الإخلاص وثانيا إلى أن يلحوا في الجرائم ويسمع الله جواتهم. ثامنا إذا كان منهم فسقة من أصل فقد يكون ذلك سببا لرد جرائهم. لأن أصل سك أن لها آثار كبيرة. ولعل لعلك قرأت شيئا من أقوالها أو آثارها إذا كان الذي سماه الجواب الشافئ ونسأل عن الجواب الشافئ حيث ذكر أو استوها هذه الأحاليه التي هي العقوبات على شيء من البنور بصح الله وكذب وذكر هي العقوبات التي نزلت للأمم بسبب البنور أو بسبب كفر او العاصر أو ما ذلك ثم توسع هذه العقوبات en er was een hele aardige aardige